قَالَ أَلَمْ أَقُلَّ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيرُ مَا أَفْرَوَ قَالَ إِنْ سَأَنْ فقد بلغت من لدني غرًا فانطلق <تصفيق> حتى إذا أتا قال لو شئت لست خذت عليه أجر أغنى بأكتاب تعليما لمن لم تستطع داني الصرا